<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الله الرحيم الخيئين والطابعين المتحدث والسلامسة إذا أقلد مجدداً كان يجوز البقاء على البقية المليئة وما تذلك المتحدث لا البقاء على البقية المليئة بل يجب الرجوع الى الحي الأعلم في جواز الوقاع العلمان لفرنا فينا سبراك ان هذه المسألة تتصور فيها قد صور فالصورة البلاد ان يبتل حي لقمه الوقاع فما في فرمة الوقاع اذا افتى الحي بكرمه البقاء فهنا لا تستطيع الزواج سواء كان الملك في جوار البقاء أو كان الملك في وجوه البقاء لا يصح الرجوع الى الميت اذا افتى الحي بماذا فرمه البقاء باعتبار أن فسوى الميت قد سقطت عن الحجيج لموتاه فلا يصح مضافا الى ان تقريب الميز فينا التي في جواز البقار صوتوا في في نفس فدراء لو هم وقد مرض هذه إجارة إلا اذا كان المثلث مجتهدا في هذه المثلاث بمعنى ان المثلاث يرى ان فتوى الميز ما زالت طريقا للواقع ويرى ان بناء العقلاء على رجوع الجار والعالم يشمل حتى فتوى الميز التي في كفرمة البقاء عليها إلى خطعة مقلّة بهذا المعنى وصار الصورة الثانية أن يفتل حي والميّن معا بجوال البقاء أو يفتل حي والميّن معا توجود البقاء إلا <تصفين> هما في الفتوى إما دراج البقاء أو خدود وقد ورد الإشهاد في هذه الصورة ما ذكرنا السابقين لأنهما لازم شمول فتوى الحي في البقاء لفتوى الميت في البقاء هو اللهيه الغرض من البقاء في البقاء هو في بقيه المتاعيل يعني من يبقى على بقيه الميت في بقيه المتاعيل والمطلوب ان بقاءه على تقييد الميت في مسائل بقى بقيه المسائل بنفس كتاب بلا بناء على التوثيق فتوى, فتوى الميت فشمول فتوى الحي بجواز البقاء فتوى الميت البقاء اللغويات لان هذه الفتاوى البقاء لا حجيه لها حجيتها باعتبار ان بقيه المسائل يقلد بها المسائل هذه وقد قلنا ذا سيدنا الحويق والمسرور رفع النغوية بشرطين الشرطة الأول أن يكون محقق التقليد بنظر الميت أوسع منه بنظر الحي كما إذا كان الحي يفتي بجواز البقاء أو بوجوبه إذا عمل بالفتوى والميت يفتي بجواز البقاء أو بوجوبه إذا الفدن وإن لم يعمل أو إذا حفظ وإن لم يعمل فبما أن فتوى الميت أوسع دادر كان من فتوى الحي فحينا إذن يصح الرجوع إلى فتوى الميز في هذه المسألات هي غير المسائل التي عمل بها مسائل التي, التي لم يعمل بها يقلد الميز بفتوى الميز في هذه المسألة والشرط الثاني أن يكون قد عمل بهذه المسألة المسألة يعني مسألة جواز البقاء وجوبه قد عمل بها في حياتها الميت بالنسبة للميت الذي قبله وإلا إذا لم يعمل بها انتفى شرط الرئيس وقلنا بأنه يمكن أن يرفع محذور اللهية بإذن الله فتاول ميت افترض أن كليهن عن الميت والحيط يفتيان بجواجه البقاء وكلاهما دائرة واحدة كلاهما يشترك العمل أو كلاهما يحفي عندهم ميز. أنت تقول في هذا المورد شمول فتوى فتوحه جواز البقاء لقت والميت بجواز البقاء, البقاء مستلزم باللغوية نقول لا يستلزم اللغة في النطق لفتوح الميت الذي قبله فيرجع إلى فتوى الميت في جواز البقاء بالنسبة لفتوح الميت الذي قبله لا بالنسبة إلى فتوح هو وإلا بالنسبة إلى فتوح هو يصح البقاء فيها بنفس المورد. الصوره الثالثة أن ينعكس فيفتي الحي بوجوب البقاء على اصل الميت ويفتي الميت بجواز البقاء <تصفيق> <تصفيق> في مثل هذه الصوره هل فتوى الحي بوجوب البقاء تشمل فتوى الميت بجواز البقاء بحيث يصعب الرجوع للميت بوجود البقاء ومن خلاله يرجع الحي أرد المقال أن نجد لول المقال أنه الجميل. قلنا بأنه أورد إشكالا على هذه الصورة، وهو أن هذا الشمول مستلزم لجمع الفضيية التعينية والتخييرية في فتوى الميّة. فتوى الميّة في نظر الحائح التعيني لأنه لول المقال، وفتوى في نظر نفسه الجيّة التخييرية لأنما يجوز البقاء يقول أنت مخجلاً بين البقاء على فتوى! أو فتوى عريض. ففتوى الميت في نظر الحيط سجة عينية، فتوى النيت في نظر الساحجة هما شمول فتوى الحي بوجوب المقام. لفتوى الميت في جواز المقام يستلمت اجتماع الزجتين التعينية والتخييرية بفتوى واحدة ألاوي فتوى الميت. ففتوى الميت من الجهة الجدعينية لأن الحيط توجب البقاء عليها. ومن جهة التغييرية لأن الميت يراك مخيا بين أي والميت، فلازم الاجتماع الفجة التعليمية والفجة التغييرية في فتوان و.الجواب عن ذلك لأنه لا مانع من الاجتماع الفجتين بعنوان فتوى الميت بالعنوان الأولي فجة تغييرية لأن الميت يراك جواب الفقار. وبالعنوان الثانوي أي بعنوان إيجاب المكان البقاء على الميت تكون هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا بل يجعل ولكن بالعنوان يجعل هذا المكان قيام هذا المكان على هذا المكان يجعل في المكان يجعل ولا من يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا ما هو حاله؟ الميّد مثلاً لا يرى وجود الخمس في لا يرى وجود الخمس في أرض السكن ولا بيت السكن. أي حال مثلاً بعض الأحياء يوجد الخمس في أرض السكن أو في السكن. فتقول الميّد إنشلون، أني بيجب في نبر الميت غير لغيره مع ذلك الحي من جراء قد يوجب البقاء على تقليل الميت أو يجوز البقاء على تقليل الميت فيها للمثال في هذه المثال الثاني العنوانين لحافين أنا أقول لا يجب الخمس في الأرض بالعنوان الأول أي بالحافتين ويجب الخمس في الأرض بالعنوان الثاني ما يبي عنوان فتوى الحافظ دم او يحترفان مدان في وجود السورة او يحترفان مدان في النيت تردو فكان سيدي خويف يرى وزيجة خبر الثقه الموضوعات سيدي خويفان يفضي عندهم خبر بالموضوعات الموضوعات اذا اكبر ثقه واحد وموضوع الموضوعات جاء سيدي يسير لبنان الى يا ربي يحترفان فالمهم انه مع حصول الاختلاف بين قد والنيت وقد الحي لا مانع من ان يقال هذه الفتوات بالعنوان الاولي تعني كذا وبالعنوان الثانوي تعني خلافه لا مانع من اجتماع الشيئين بعنوانين وبلحظين هذا لا مانع من هذا الصوره الرابعه عكس هذه الصوره الثالثه ان يفتي الحي بجواز البقاء الميت في بجواز البقاء اما كان بين السيد الكوري والسيد الوزيري السيد الكوري يجب البقاء في المسائل المقصوده على السيد الكوري والسيد الوزيري يجوز البقاء فحينئذ اذا كان الحي يجوز البقاء والميت يوجب البقاء فهل هنا بعد الرجوع الى المميت حيجوز البقاء فلا عن ما يجوز بالبقاء بعد الرجوع الى الميزين فهذا يجوز البقاء يمكن يستخص مرض اخرى عنه الرجوع إلى الحاج في عبار ان الحي يجوز البقاء ام لا كنا هذا في مثلا فقلنا بأنه هذا يعتمد على فسوى الحي يجوز البقاء اذا كان فسوى بالجواز المدوي أي يجوز لك البقاء ما لم تقلل يجوز لك البقاء ما لم تكن عندك حجة السبعينيات واما إذا قلت قرض عندهم منذ عيني أيضاً إذا كان فتوى لحيث الجواز, الجواز, الجواز البدوي فهذا بمجرد أن يقلد الميت بمثلة وجوب البقاء لا يصلح له الرجوع إلى الحيمات على الثقراء لأن جواز البقاء بالنظر لمن لم يقلد بالنظر لمن ليس عنده وعدة عيني وهذا عنده وعدة عيني صار معلوم وكذلك إذا كان الحي يجوز البقاء استمراراً يعني يجوز لك البقاء مو مفدوة من كانت أمامه فتويان فيجوز له طالت المعانة عدد من المعانة في اليواج اضطمراري حتى بعد ان يقلل في مساله وجوب البقاء يصبح له الحدود على الميت إلى الحي ويقلل الهيئة من الحي يكفي بالجواج في البقاء وعدل الصوره الخامسه هي أنه عكس الصورة الولي. الصوره الصورة الأولى كان الحجب المفهَم البقاء والميل في الوجبة هذه الصورة الخامسة الأخيرة بالعاب الحين يكتفي بجواز البقاء او بوجبة البقاء الميزة في مفهوم البقاء هذا بالعاب. وقد يفترضان الوجبة والتراب. الحين يقول يجب البقاء على تقليد الميزة، يقول لا يجب لك البقاء على تقليد هنا هل تشمل فتوى الحي فتوى الميت؟ فالحي يقول يجب البقاء على تقليد الميت في مسحبة البقاء يجب عليك البقاء على تقليد الميت في مسحبة البقاء و يقول لها من البقاء فإذا شملت فتوى الحي فتوى الميت معنى لا يجب في تقليد الميت في مستحبة المتائل إذا المخروب الميت يب didnt البقاء فبعد ان شملت كتو الحيد وجود البقاء بكتو الميّد كمرة البقاء، فيعرف على البقاء ببقية المسامين الحيد الميّد كمرة البقاء. هل هذه الصورا مع أولاد أو ليت مع أختين؟ في مثل هذه الصورا يقولون لا غير. كتو الحيد وجود البقاء أو لا تشمل كتو الميّد كمرة البقاء. تشمل ذا كمرة الميت على في على وجود الصوم والمجد في مدى مدى مدى حجية خبر وشفر الموضوعات تشمل فتوال أي بجواز المقاء أو بوجود بقاء تشمل بقية المزايل في هذه المزايل البقاء على بقية الميت بجبار متوحي أما نفسك والميت بحرمة البقاء لا تشملها على فتوال بجواز البقاء أو بوجود البقاء لماذا؟ لأن لازم الشمول عدم الشمول وما يلزم من وجوده عدمه لازم شمول فتوى الحي بدار البقاء لتتوى الميت البقاء على فجيتك و الميت لازم شمول فتوى الحي لتتوى الميت و بعد هذا الشمول فتوى الميت و الميت فتكل ميت فتكل ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت قامت عندنا الادله العامه كاي من نبات كمان وايه الايجاز كمان وايه سؤال الذيك وبناء العقلاء والاخبار المتواتره قامت الادله على خبر واحد. ان خبر الواحد لو جاءنا خبر واحد جامع بالشرات يقول بعلف خبر الواحد لو حصلنا على خبره لانه يجب ان يكون هذا الخبر مدير وهذا الخبر ما هذا الخبر مدير هذا الخبر تشمله هذا الخبر مدير هذا الخبر مدير هذا الخبر مدير هذا الخبر هذا الخبر مدير هذا الخبر الخبر مدير هذا لا مدير هذا الخبر مدير هذا الخبر مدير هذا الخبر هذا الخبر مدير هذا الخبر مدير هذا الخبر فبالتيّجاه أنه لا بد من التفصيل بين هذه الصور في مسألة جواز البقاء أو مسألة مسألة عدم البقاء. أشاديت من الميّت يعني أنه يرجع إلى هذا الميّت أو يحاول البقاء الذي يستعمل هذه المسألة في النص إلى يرجع إلى هذا الميّت لا الى concentrated يرجع the dolor causes zu ham Edge ومن ثم فضاء πεحت解kan How to I special lifeESS What is bad chiy persons?" Yesесim in ss BelgIRCY~~ Si yüküld Prime CloneVir cuypl stripes 쏭 participants aft ad- instalas Sit'e cuyplkih estas ck de بعد ما يفرق بين هذا الميت وميت البساء كل يقول الحرام بعد فلازم أحجية فدواع على على خلية كده فدواع أو من سريفة أو لا رأي هذا الميت الأول أقول ميت فرق يعني الميت فرق الأول يعني اللي قبل كثير إليه كثير ما ترق ما يفرق ليش ما يفرق هذا الميت هذا الميت جاي يقول فتوى المحجه فتوى المحجه لا بالنسبه لفتوى الميت فتوى المحجه حرم معنى حرمه البقاء شنو يعني فتوى المحجه لا بالنسبه للميت الذي قضينا بالنسبه للميت بالنتيجه فلو تمسكنا بفتوى الحالي وهو دون بقاء كتير لهم مساله حرمه البقاء مساله حرمه البقاء بعد العامه لفتوى والفتوى ما سبقات هذه الفتوى ده. فواعد امرك البقاء مؤكد لان لازم هذه عدم يجبيها على الحقيقيه. عقلي بعد ما ما في مجال لها. هو وغيره. غيره على ايه هو فحين إذن يقول الماثين قدس السر يجب الرجوع للحي الأعلام في جواز الضقاء وعدم طبعاً لمن لم يكون المشتهدين في هذه مسألة مؤمنة مسألة الثلاثة عمل الجاهل المقصر الملتفذ باطل وإن كان مطاقفاً الواضح في مسألة عمل الجاهل يوجد بحثان في البحث الأول هل أن عمل الجاهل العاقب عليه؟ هل هو الثاني هل هو صحيح؟ أو فرزيزي؟ أما بالنسبة للبحث الأول هل أن الجاهل العاقب؟ أو لا العاقب؟ فكارة يكون الجاهل خاصراً ولا يشفى في علم هذا البحث فأولهم لقد حكم العاقب العاملي فقط في بلا, أمامه من بلا لا بيان إذا كان بلا قاصر ما هو بيان من ذا بلا بيان القاصر من بيان أبيض والظلم رحمه الله عالميا إذا إيش إذا كان الجاهل القاصر الجاهل القاصر مثاب المسلم المستفيد أعمله موارب وواصل إلى نتيجة ونتيجة مخالفة الواقع ولا مشكلة أو المقلد المسكين قلد المستهيل يقول بأنه يعرف الواقع غير الجاهل المقصير الذي هو ملتفت إلى الواقع لكنه لا يريد أن يفهم الواقع؟ هذا هي الواقع وعمل نفهم الواقع وعمله قريحة يسلقه فالجاهل المقصير بلا شك يصف في الواقع. هنا صور ثلاثه الجاهل المقصر شارثاً يكون الجاهل المقصر مخالف للواقع و لفتوى فتوى الفتوى الفتوى. هو هم مخالف للواقع على الجاهل المقصر وأيضاً مخالف لفتوى من يجب عليه تقليده هنا لا إشكال فيه صحة لماذا؟ لأنه عقل واقع على الواقع المقصر عقل واقع, واقع بلا وبعد ما خليت هو مقالب للواقع وللاسواق من يجب عليه تقليده فقد خالف الواقع بلا حجة وبلا مستند ومقالب للواقع بلا حجة وبلا مستند وجدت اليه <تصفيق> عليه الصلاه <تصفيق> والثانيه ان يخالف الواقع لكن يصاب بالفتوى هذا الجاهل المقصير مخالف للواقع عمله مفادق للأسوار فهل يعاقب أم أن... لا يقولونهم أيضاً معاقب لماذا لأن الأسوار إنما تكون معذرة في صورة الإسلام إذا استند وقل له ما يغسل صحيح عمله مطابق لضبط الفتوى انما تكون حجات معذره في صوره استناد المكلف اليها اما اذا لم يستند إليها، عمل على قريحته وسليمته وكان العمل مصادفا لكنه لم يستند الفتوى ما عدم استناد الفتوى لا تحترم معاذ الفتوى طبعا هل ذكرنا فيه شان الفتوى هل ان حجية الحجات متقونه بالاستناد او غير متقونه بالاستناد تحتهم إذا قلنا بأن حجية الحجر متقونا بالاستناد، أحنا لا يستمع ثمان عمله طابق الفجر ولكنه لم يستمع الفجر ليس في العديد أما إذا قلنا حجية الفجر يستمع إخراج الفجر هذا المتقاط يقول بأنه عملي ولم صابق فتوار في الظلام أنا لا أعمل لأنه مطابق فتوار في الظلام أنا أعمل لأن هذا الشفاظين انا مثلا اعمل اخرج الخن من ارض السفن لاني ارى ذلك من, من يتلعيه معظم قصير اسماني ما يشترك الاستناد اذا ما يشترك الاستناد هنا يكون معدولا بعد فانه وان لم يستند الى الحجان الا ان حجية الحجة لست متقومة الاستناد بل يبطي احراج إذا قلنا بأن حزية الحجاج متقونا بالاستناديس المعروفة لنهجمه إذا قلنا بأن حزية الحجاج في فيها إحراجا موافقة والمطابقة وإلا يستنطر وحين إذن معلول وموافقة والمطابقة من يجب عليهم التخليق عدنا الصورة الثالثة أنه مطابقة للواقع عمله مطابق للواقع لكنهم طبعاً لا يستنطر لها الشيء عامل جاكت رائعي وصادف بعد ذلك أن عمله مطابقاً للواقع هل يعاقبونه أو لا يعاقبونه؟ ما عقوني عمله مطابقاً للواقع إلا أنه لم يكن فيه إلا حجة ولا إلا مستند؟ هل يعاقبونه أو لا يعاقبونه؟ يعني مثل التجريين الذي يذكرها الشيخ أنا في أول مسائل هل أن التجريين هم حنفعلي أو قفة سعيدين؟ الانسان الذي مثلاً يشرب هذا المائع بقص أنه خمر يعتقد أن هذا المائع خمراً ويشربه بعنوان أنه خمرا، قاصدا مخالفه حقم الشرعي ويجبين أنه عطير ما خالق العقل هل يرتفل المحابنان أو لتفك هل التجري؟ إذا قلنا بأن قبح التجري قبح اعني كما يرأي فينا قولي خد تابع المعاصم إذا قلنا بأن التجري قبِح فعلي يعني أن العمل المتجربه قبيحون. نفس العمل المتجربه وإن كان مطابق الواقع. لكن نفس العمل المتجربه قبيحون. إذا قلنا بأن قبِح التجري فعلي وان العمل المتجربه بنفسه قبيحون. حين يدخل في المقارن. فإن مطابق الواقع في المقارن هو حدث غير ذلك. في العقل أجري. أما إذا قلنا المقال الشيء الذي يرأت فيه فأنا نركض كاعل مفعلي هذا العمل المتجرب كاشف عن سوء السريرة وهو في الباطن ليه أن نفس العمل قدير على مطابق الواقع. يجيكم قدير العمل في حد ذات مطابق للواقع إنما ما كشف عنه العمل هو القبير وهو قد سريرة المكلف والسوحية وهو قدير فالقبح مفاعل وقبح فعلي العمل المتجربي ليس قضيحة فطالقاً مواقع أدا في أفنداً حيث عنها هي عليك عمل مفابقاً مواقع حرب عصيرين يقول لي تشرب لا يتقل عن كله يشرب عصيرين بأنه يشرب وخمرين العمل المتجربي مفابقاً الواقع لا قبح فيه لا قبح فيه فيما كشف عنه فهو السرع المخلل فالقبح في الملكشة لا في الكاشر وحين إذن الله كانت صرف طائلياً لم يعمل عملا محرماً ثلاثة هذه فهذه مسألة العقوبة هنا وعلم العقوبة ترتب على المسألة البحث هذا كله من ناحية الإقاب واما من ناحية هل أن العدل صحيح أو فاسر كم معاقب غير من منه صحيح أو فاسد مسألة أنه صحيحاً أو فاسدون يقال بانه كلامنا في الاعمال التي تطور فيها انتعاده الرقاب يا رجل انسان على انه شرب العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهابه للذيل بعد ما شريف الآن جاء شاخده سيضيه حرام قل ما ينظر فيه حتى فيه. هل أن عمله صحيح أو صحيح في العمل صحيح أو باسد في الأعمال التي تطور فيه تعالف في والقضاء ومعامال في العمل فشوف العصير العنبي بعد غلام وقبلك في هذه الوضعية فبحثنا في ما يتطور فيه إعادة والقضاء كما كان من العبادات فما هي يقلل مثلاً كما إذا كان يصلي بدون صورة مثلاً فهو بالمعاملات في, في المعنى الأقار. كما إذا كانت بيوعه بيوع معاطية بيوع لحظيات واكتردنا أن البيع المعاطية لا يفيد ملكانه وإنما يفيد إباحة إباحة تطرر ثم قلل من يقول يقلل في أو في المعاملات بالمعنى الأعام كما إذا كان يبصر الثوب بالماهل يبصر الزوب المتنجد في البول مرة من مرة في المعنى الثلاثة واحدة ثم قيل يقود مرتين هنا من سبيل هذه العمال العبادات المعاملات مع الأخاص المعاملات العام هنا هل عمله صحيح أو فاسد؟ طبعاً عندنا صورة ان أن يكون مفاجئاً بالواحدة إذا كان أعمال الجاهل مطابقة للواقع فهل مع كون هذه الأعمال مطابقة للواقع يكون عمله فاسد لأنه لم يعمل دمستنانة أم لا؟ هنا بقى رصائر عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وإن كان ملتفت وإن كان مطابقا للواقع فالقراطر عمله غير باطل فأم المقفر عمله باطل وإن كان مطالحاً بآخر بينما ذاهل السيد المخوري كراطر يوضع المعرفة السيئة بإمكان الله لا، أن يقول في النعين ولكن هذا هو مسير لكي يجب ان يكون هذا هو مسير لكي يجب ان يكون هذا هو مسير لكي يجب ان يكون يعني هو مسير لكي يجب ان يكون هذا هو مسير لكي يجب ان يكون هذا هو مسير لكي يجب ان يكون هذا هو مسير لكي هو وإن كان جاهلا مقصرة منتفجة فأمان عن الجاهل المقاصرة والمقصرة الغير غير عن الجاهل المركز على أي حال الصحة حصل ليش, بصحيح؟ ليش, بصحيح؟ ليش, بصحيح؟ ليش بصحيح؟ je kunt niet je de plan van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren van de jaren المضمنة، المضمن، مقصود من يعني يقول لك العقل ما تكتفي بهارك. المضمن الظاهري مو العمل المقصود الظاهري عدم العقل الظاهري لا تكتفي البراءة من فلا بد لك أن تقطع البراءة. في المقابة قرار المنجة المتجاج المخصر المتفج إذا كان المقصود بالبطلان البطلان الظاهر أي عظم العقد على من والاكتفاء، والاكتزاء لأن الاشتغال يقين يصبح يقين اليقين سالأمنا وإذا كان مقصوده بالبطلان البطلان الواقع إذا كان المستهج الواقع حتى الوفاق الواقع, الواقع. فكيف فعل أن المطابقة حضرة وصحة هي المطابقة يحكم بالفساد لا بد لك حاليا ان اول شيء الالوان ان عدم ترشيحه في التكليفات يعني طرح الالوان ضد خطوط عبادات عمل الجاهل المقصر بقوله باطل وان كان مطابقا وكانت عبادات باعتبار بان الجاهل المقصر اذا اتى عباده فهو يكتف الى انه جاهل بالاحكام ولا يعني ان كان ما ثمنج جيد مع اتفاته الى انه جاهل ومع اتفاته الى عدم البحث عن الاحكام لا يتمشى منه قصد في خصوص العبادة في خصوص العبادات نحكم بالبطلان وان كان مطالقا للواقعان يعدني تنشي قصد القربة منه إذا نظرنا إلى عنوان الثانوي يتمالك السعي إلى ذلك إذا كان عباديًا ولم تجعله مقصودًا هل عنوان الثانوي هم هذا إذا كان عباديًا ولم يتمالك منهم هذا مقصوده إذن مكلف. ليش؟ من يتحكم فيه؟ قد يكون زاهدًا مقصرًا متبديًا وإذا نجاه المقصور قربًا عن تباديه ولك أدرى بأن هذا العمل عليه السلام ولك أدرى أن هذا العمل مقر أدري بأنه يجب عليه البحث ويجب عليه لكن أنا أعطيه العبادة وهو بيصدره رحيم مثلا كيف ما كان أكبر عبادتي وإن لم تكن في بحث يتمشى من قصر القرن مع انتباهه إلى ذاته ماذا أمر؟ لا يمكن فتوى في سلسية لأنه وانسانا المنشى الثاني لفتوى على العروة هو مثلا فرمية الذي التي قد يرى صاحب العروة ان إقدام الجاهل المقصر الملتفت إقدام الجاهل المقصر الملتفت على العمل قيامه على العمل نعم الانتباه الى انه لا بد من الحقيقه هذه هذا اقدام الجاهل المقصر الملتفت على العمل بدون سؤال ولا قصد هذا اقدام محمد فهين يجبنى ان هذا الاخدام معرام وإن كان مفاقصاً للواقع. الواقع بناء ان هذا الاخدام معرام في خصوص العبادات طبعاً سمط المعاملات المعاملات سمطم انا حديث المعاملات مليا ومعاملات هنا نحن ذلك ترضى ان هذا تقدام الجاه المقصر على البيع المعطاة الجاه المقصر قام على جفع معطاة الجاهل المقصر أحد تبيعاً معاطبياً بجون إسرائيل قال أقدام محرّمت لهم، محرّمت لا يجب أن نتحمل التكليزي حال مرحيّاً فما مقصود على العباده المعارض، مقصود بادل عبادات أدى عبادة وهو يرتفع إلى أنه جاهل المقصر فأقدامه على العبادة وإن كان تمشى من قرد القرد هذا من جاهلون مقصرون ملتبتون تنشى منه قصر القربس إلا أن هذا العمل في حد ذاته محرم لأنه تجري والعمل المتجرى به فمن حيثية التجري يكون طازلاً لا من حيثية عدم تنشي قصر القربس من حيثية أنه عمل متجرى والعمل المتجرى به خبيع المحرمون من هذه الحيثية يكونوا خجرين كان محرمته فمتقروا به لدى المولاة الجودة من هذه الحيثية ونطاع لا من الحيثية عجب تمشي حزور صربي الرابع راضح إذا كان مخصوص هذا وهذا إن شاء الله